إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرده من ناصب وجازم من وبلن انصبه وكيك لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحف واعتقد تخفيفها من أن فهو مطلد وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبلا صدرت والفعل بعد صلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولا مجر التزمت إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي وبعد حتى هكذا اضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزنا وتلو حتى حال نوم به ارفعن وانصبي المستقبلا وبعد فا جواب نفي او طلب محضين ان وسكرها حتم النصب والواو كالفا ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفا والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي ان تضع ان قبل لا دون تخالف يقع والامر ان كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفاء في الرجا نصب كنصب ما الى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابتا او منحذف وشذ حذف ان ونصب في سواه ما مر فاقبل منهما عدل رواه